الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للنب فيها فاكهة والنخل ذات الكمام والحبذ العصف والريحان فبأي آن ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخر وخلق الجارن من مارج من النار فبأي آلاء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 سنفرو لكمو أيها الثقلاد فبأي آل إربك تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من قطير السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء رَبكُمَا تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت غضة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبين فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذ بالنواصي ولقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش Bta'in amin istabrak, wajna al-jannatay nidan, fa bai'alaai قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان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 متان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان متان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه ماء عينا لنظاهتان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 لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آل ربك ما تكذبان متكئين